أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارقه وما أدراك ما الطارقه؟ النجم الثاقب إن كل نفس لم ما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خُلِقَ خلقا من ماء دافقه يخرج من بين الصلب والتراب وعلى رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات ترجع والارض ذات الصدع ان انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا